بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه لعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أنفى مَنِ اسْتَرْنَا فَإِنَّهُ تَلهُ تَصَدَّا وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَإِنَّكَ عَنْهُ تَلَهَّا كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برره قتلى لانسان ما أكثره من أي شيء مِن خلقه من نطفة فلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم ماتَ فأَق ب ثمُ إذَا شَ ش ثمَُّ إذَا شاء ما يقض ما أمره فلينظر الناس إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيدونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا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 وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يوم اذا شان يونه وجوه يوم اذ مسفره ضاحكة مستبشرة وجوه يوم إذ عليها غبره ترهاقها قتره أولئك هم الكفرة الفجرة